موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم أنف نام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوَارِيَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنَ الْقَبْلِ مِنَ الْقَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ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 الدين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بترضى الفتن وبترضى تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكرون الا تزخرل بنا بعد اذ هديتنا وردنا بنا بعد اذ هديتنا ونادانا من لدنك رحما ونادانا من لدنك رحما انك أنت الوهاب وردنا انك جامعنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعا